وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا, نؤتها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ومن يقنت منكم ان لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبينا استنك احد من النساء اِنِ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي فِي قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين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 وَالْحافِظينَ فرُوجَهُم وَالْحافِضاتِ وَذاكرِرينَ اللهَّه كَثَِ وَالذاكرِرينَ اللهَّه كثًِا وَالذاكرِاتِ أَعدَّ اللهَّهُ لَهُم مَغْصِرَه أَعدد اللهَّهُ لَهُم مَغْطِرَةَ وَأَجرًَا عظيما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ أَن يَقُولُوا لِتَخْيِيرٍ مِّنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ أَن يَقُولُوا لَٰكِنَّمَا نُرِيدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُرِيدُ مَرْضَاتِ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 جَناَاكَهَكَي لا يَكُونَ على المُؤمنينَ حَرج في أَزْواجِ أَدَعياائِهِمْ إذَا قَب إِذَا قَبَو مِنهُم وَقرَرَا وَكَانَ أَمرُ اللهَّهِ مَسْول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 وَجَنَاكَهَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 َْوجَنَاكَ َِكَ ل يكُونَ على المُؤمِينَ حَج في أَزواجِ أَدَعائِهِمْ إذَا قَضو إذَا قَضَو مِنْهُ وَطَرَ وَكَانَ أَمر اللهَّهِ مَسْعول مَا كانََ عَلَ النَّبيِي مِ حَج في مَا صَرضَ اللهَّهُ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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا الله ذِكْرًا كَثِيرًا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وسبحوه بكره واصيلا, وسبحوه بكرة وأصيلا, وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوم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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي اننا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا وَذَشّر المُؤمنِنينَ بِأَن لَهُم مِنَ اللهَّهِ فَذنَي كَبرا وَذَشِّرِ الْ المُؤمنِينَ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَذنَي كَبرا وَذَشِّرِ المُؤمننينَ بِأَن لَهُم مِنَ اللَّهِ فَذنَي كَبرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودح اذائهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودح اذائهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم؟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 وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة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 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمِّكَ وَبَنَاتِ, عماتك وبنات خالك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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا, لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك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 وَمَن نَّبَتَ غَيْتَ مِن مَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَطَّعَ أَعْيُنُهُم وَلَا يَحْزَنَنَّ ويرضين, وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنَاعَزِلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَطَّعَ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَنِ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا تُجِيءُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ بَ تَ غَييتَ مِنن عَزَلْلتَ قَل جُنَااح عَلَْ ذَلِكَ أَدَنَا آ تَ قَطْرَعَعُونهَُّ وَلَا يَحزَنَّ وَيَرضيين وَيَرضَيينَ بِمَا آطَتَهُ نَّكُنُّهُ واللَّهُ يَعلَمُ مَا فيِي قُلوبِكُمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَلمَا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 وَمَا كانَانَ لكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُول اللهَِّ وَلَا أَن تَكِحُ وَلَا أَنْ تَنكِحُ أَزْواجَهُ مِنْ بَعِهِ أَبدَ إِ ذَِكُمْ كََعدَ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا كَفَرَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِهَا أَبَدًا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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كَانَ يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذَلِكُمْ أَقهَر لِقُلوبِكُمْ وَقُلُوا بِهِم وَمَا كانَانَ لكُم أَن تُؤْذُ رَسُول اللهَّهِ وَلَاأَن تَكِحُ وَلَا أَنْ تَكِحُ أَزْواجَهُ مِنْ بَعدِهِ أَبَدَا إِ ذَلِكُم كَانَ عدَ اللهَّهِ عَظِيمَا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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا آبائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن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 إن الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن وَلَا إِخْوَانَ لَهُمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءَهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ, ملكت أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عذابا مهينا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 فَقدَ احتمَلوا بُتَانَ وَإِسْمًَا مُبِينَا وََّذينَ يُؤْذُونَ المُؤمنينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبوا فَقدَ ي احتَمَلوا بُْتانَا فَقَدْ احتمَلُ والَّذينَ يُؤْذُونَ المُؤمنِينَ وَالْمُؤمِناتِ بِغَيرِ مَكْتَسَبُ فَقدَ إ احتْمَلوا بُتان فَقدَ احتمَلوا بُْتَانَو وَإِثْمًَا مُبِينَا ياأَهَن النَّ بِي قُلِّأَزْواجِكَ قل وَبَناتِكَ وَنِسَ إِ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 يُؤَدِنِن عَلَيْهِم مِّن جَلَابِيبِهِم ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا نُغياكَ بِمثُمَّ لاَا يُوجَاوونكَ فيهَا إِلا قللَ دِم يَ تَهِ المُنافِقونَ والَّذينَاس قُ بهِهِم مَ رَضُ وَمُرجفونَ في, في المدينَةِلَ نُغْرك بهم لنغرينك بهم ثم لا نُغِييا إنكَ بِهِمثُمَّ لا يوجَاورونَكَ فيهَا إللا قللَلََِّم يتَهِ المُنَافقونَ والَّذينَ في قُل بهِهِم م رَضُون وَمُرجفونَ في المدينَةِ لَ نُغْرياَّكَ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهَمْسٍ مَّا لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُولٌ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا مَلْعُولٌ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا مَلْعُولٌ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 وَمَنْ يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اتَّخَذْنَا مَعَ الرَّسُولِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا, يقولون يا ليتنا يَوْمَةُ قََّبُ جُوههُمْ فَِّ لَِقُونَ يالَتَنَا يَقُونَ يَالَتَنَا أَطَعْنَ اللهَّه وَأَقَعْنَ الرَّسُونَا وَقوا رَبَّّنَا إِا أَقَعن سَادَتَناَا وَكُبَر أَناَا فَأَضَللونَ وَقالوا رَبّنَ إِ أَطَعنَّ سَادَتَناَا وَكُبَرَ أَناَا فَأَبَللونَ السَّبِيلََا وَقوا رَبّنَ إِ أَطَعنَّ سَادَتَناَا وَكُبَرَ أَناَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَتَّقُوا اللَّهُ مِن مَّا قَالُوا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِهَاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوُ مُوسَىٰ فبرأه الله, مما قالوا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 إِ رَضْنَ الأمَانَ تَعَ السَّمواتِ وَالْأَدض وَْجبالِ فَأَبَيْنَ أي يَحمِلنها فَأَبَيَْ أي يَحمِلنهَا وَأَشْتقُنَ مِنهَا وَحَمَلَهإِسَ إِهُ كََ إِا رَضْنَ الْ الأمََةَ على السَّمواتِ وَالْأَطضِ وَالْجبال فَأَبَيْنَ أي يَحمِلناَا فَأَبَيْنَ أي يَحمِنهَا وَأَشْطَقنَ مِنهَا وَحَمَلَه الإِسَ إِهُ كَانَظَلُومَن جَهُول إِا رَضْنَ الأمََ تَعَ السمواتِ وَالْأَدض وَْجبالِ فَأَبَيْنَ أي يَحلِلناه فَأَبينَ أي يَحمِلنهَا وَأَشْقَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهإِسَ إِهُ كَانظَلُومَن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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها بسم الله الرحمن الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل انا وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة, ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل وربي لا عَالِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ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 ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 والَّذينَ سَعوفِي آياتِناَ ماجزينَ أُول إكَلَهُ عَدَابُم مِرْربجَزٍ لين والَّذينَ سَعوفِي وَيرى الذي أوت العلمَ الذي أزل إلي ك ربك هو الحّ وويحدي إلى صاط العزيز الفميند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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 ولقد آتينا داود منا فضلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَبِيدَ ولقد آتينا داود منا فضلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيرُ لَهُ الْحَبِيدَ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ مِنْ فِضَّةٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ مِّن كَـلْجَاوٍ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشكور. يَعْعمللونَ لَ مَا يَشَاءُ مِن م حَاربَ وَتَمافِيلَ وَجِفَ مِنْ فَلجَوَابِ وَقُدُور الراسِات يِعْمَلُوا عَلَ آل دَودَ شُكْرىَ وَقَلِيلُ مِنْ عذَادَِ الشَّكُون فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا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 بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتا معا يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ دَوَاتَيْنِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي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 فَتَّبَعُهُ إلاا فَيقًَا مِنَ الْ المُؤمِنِ وَلَقدَدَ صَددَّقَ عَلَْهِمْ إبِلسُظٌَّهُ فَتَّبَعهُ إِلاا فَريقَ فَتَّبَعُهُ إِللاا فرَيقًا مِنَ الْ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِمَنْ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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفير وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ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 لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ابنى له حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أذنَ لَهُ حتى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بالحق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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَيَقولُونَ مَتىَ هذاووعدُءِين كُتُم صادِقين وَيقولُونََ مَتىَ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 يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۚ قَوْلُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَن وَقَالَنَّ النَّذِرَةُ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان صددناكم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 وَقَال الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَصْبَحُوا نَدَامَةً لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا فليجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا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 إِلَّا قَالَ مُرَفونَ إِا بِمَا أُرْسِْتُم بِِ كَافِرون وَمَا أأَرْرسَلنَّ فِي قَرِْييَةِينَّذِيرٍ إِللاا قَالَ مُرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُْرَفونَ إ بِمَا أُرْسِتُم بِِ كَافِرُون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فائكَ لَهُم جَزَ أُضِعْفِ بِمَا عَمِلوا وَهُمْ وَهُم في الغُرفَاتِ آمِنُ وَمَا أَموالُكُم وَلَا أَولادُكُمْ بَِِّ تُقَِّبكُمْ عن دَناازُ الْفَائِللا إِللاا مَنْ آمَنَ وَعمِلَ صَالِح فَأولائِك فَالْأَ بِئِك لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا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 أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ث يَقول للمَلا إكَة أَه أُول إ قُ كانَوا يعَبُدونون وَيماَا يَحْشُرهُم جًا ثمُ يَقول للمَد إك ثمُ يَق قالوا صبح انك انت ولي ينام دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون قالوا صبح انك انت ولي ينام دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ إِنْ كُنْتَ وَلِيًّا مِنْ دونهم فَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكَذِّبُونَ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 وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا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 وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَمَا آتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسل فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما أعظكم بواحدة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 ان اجري الا على الله وهو على كل شان شند قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله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 قُل إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وما ج الحّ وماَا يُبدُ البطل وما وَد قجاء الحقّ وماَا يبدُ البعطل وما, وما ع قإضَلَلتُ على ننفس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 أَلَمْ تَرَ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ أَلَمْ تَرَ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ الْمُتَنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ الْمُتَنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون, ويقذفون بالغيب مكان بعيد وقد كفروا به قد بنوا ويقذفون ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به قد ويقذفون ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء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 أَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعده وهو العزيز الحكيم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 وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ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 إِن الشَّيقانَ لَكُمْ عدُون فَاتَّخِذُهُ عَدُوى إِ ماَا يَدْرُ حِزْبَهُ لَكُونُ مِنْ أَصْحَ بِالسَّعيد إِن الشَّيقانَ لَكُمْ عَدُون فَتَّخِذُهُ عَدُوى إَِّ ماَا حِزْبَهُ لَكُونُ مِنْ أَصْحَ بِالسَّع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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت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 كَذَلِلكَ نشور مَن كَ يريد العِززةَ فَلِلههِ العِزةُ, فلله العزة جميع إلَه يَصعد الكَلممُ الطيب وَعمللُ الصَّالِحُ يَرْثَعُ والَّذينَ يَيمكرُون الساتِ لَهُ عذاابٌ شَد وَمَكرُؤُ لائِكَهُ يَبُ مَنْ كَ يريد العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جميع إِيْه يَصْعدُ الْكَلمُ الطيب وَعملُ الصَّالِحُ يَطفع والَّذينَ يَمكُرونَ السَّئاتِ لَهُ عذاَابُ شَد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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَنَكِرُ أُلَٰئِكَ وَيَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمَُّ مِنْ نَطفَةٍ سُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجَا وَمَا تَحمِلُ مِنْ أُ فَولَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلمِه وَمَا يُعََّرُ مِن مُعََّرِهُ وَلَا يُقَصُ مِنْ عُمُرهِ إِللاا فيِي كِتَُ إِ ذَِكَ على اللهَّهِ يَسير وَماَا يَسْتَو الْ البَحْران هذاَا عَذْبُ فُراتُ سَائِغٌ شَرابُ سَائِغُ شَرَابُهُ وَهذا مِلْفَن أُجاد وَمِن كُل تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ قِبَلِهِ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 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِمْلَيْن تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاقِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ ظُلُمَاتٍ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ أَجْرٍ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم له الملك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ أَجْرٍ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ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 والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان يشاء يذهبكم وياتي جديد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء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 وإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَلَا تَذَرُ مَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وَإِلَ اللهَّهِ المَصم وَدَا تَذِر وَازَِةُ إزْرَ أُخْرىَ وَإِن تَدعُ مُثْقَلَةٌ إ حملِهَا لا يُحمَل مِنْهُ شيءَ لَا يُحْمَل مِنْه شَيْئ وَلَ كَذاَا قُرربَ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 وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى والبصير ولالظلمات ولنور ولالظلمات ولنور ولالظلمات ولنور وللظل ولالحر وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن في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 ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير ان انت الا نذير ان انت الا نذير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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم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 فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 وَمِن النَّاسِ وَالدَّوَى بَبِّ وَالْأََّامِ مُخْتَلِفٌ أَلوَانُهُ كَذَلِك إِماَا يَخْشَى اللهَّهَ مِن عبَادِهِ الععودَمَا إِ اللهَّه عزز ضَفُ وَمِن النَّاس وَدَّوَى بَبِّ وَالْأََّامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُ كَذَلِك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره لن تبور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يقتون تجارهن لن يبوروا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالام يتن تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فَضْلَهُ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فَضْلَهُ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والَّذِي أَوْ حَينَا إلَكَ مِنَ الكتابِه وَ الحَقُّ مصدَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَير إِ اللهَّه بعبادِه لَ خَبيرٌ بَصيد والَّذِي أَو حَينا إلَكَ مِن الكِتابِه وَ الحَقُّ مُصَدِّق لِماَا إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورفنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا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 يحلون فيها من اثاور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يَحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤَهُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَحُلُّونَ فِيهَا يَحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ولؤلؤهم ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة فضله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 لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ تَفَرَّغُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلاَعُقُضٌ عَلَن فَيَمُوتُونَ لا يُقضَى عَلَيْهِم فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفار والذين سافروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى ولا يخفف عنهم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 نَعمل او لَم نُنذِركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم, وجاءكم النذير َذوقُ فَمَا لِظَّالِ مِنَ مِن النَّصيد وَهُمْ يَصْطَرخونَ فِيهَا رَبّنَا أَخْررجنَا نَم صَالِحَا أأَخْررجنَ نَ مَ صَالِحًا غَييرَ الذي تُم نَام أَوَلَمْ نُنَبِّئْكُم مَّا تَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ تَذُوقُوا صَعَّلَ الظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ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 أَرُنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَضْغَاثِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنَّ يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضٌ بَعْضًا إلا غرورا قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرف في السماوات ام لهم شرف في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من فلإن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أَمْ لهم شرك في السماوات؟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 وَل إِن زَلَتَ إ أَمْسَكَهُماَا مِنْ حَدٍ من بَعْدِه إِهُ كَانَ حَليِيمَن غَفُور إِ اللهَّه يمسكُ السَّماواتِ وَالْأَرضًَا تَزُولَا وَل إِن زَلَتَ إن أَمْسَكَهُماَا مِن حَدٍ مِن بَعْد إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنِهُ كََ حَليمًَا غَفُور وَقَسَمُوا بالِلَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِ للَجَ أَهُم نَذير لَكُونٌ أَهْدَ مِن إحْدَ الْأُمَمْ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فه الياظرونَ إللاا سُنَّةَ الأوولين فَل تَجدَ لِسُنَّة ال لاه تَبدلَ وَلَ تَجد لِسُنَّة الله تَتحولَ استتكبَرًا فيِي الأرض وَمَكْرَ السَّّ وَلَا يحيقُ المَكْرُ السَّّء إِلَّا بِأَهْلِ أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سنة الأولين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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ان ترك على ظهرها من دابه ولكن واخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا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 فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين ياسين القران الحكيم والقران الحكيم والقران الحكيم انك لمن المرسلين انك لمن المرسلين لمن المرسلين علا صراط مستقيم علا صراط مستقيم علا صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم تنزل العزيز الرحيم تنزل العزيز الرحيم لِتُنذِرْ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنذِرْ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنذِرْ لقد حقا القول على اكثرهم لا يؤمنون لقد حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حقا قول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اننا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون اننا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون اننا جعلنا أناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سددا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 وسواء عليهم انذرتمهم ام لم لا يؤمنون وسواء عليهم انذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وأجر كريم انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تبشره بمغفرة فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين إنا نَحْنُ نح المَوتَ وَنَكتُبُ مَا قدَّمُ وَآثَارَهُم وَكُل شيءَيئ أَحصَيناهُ فِي إم مِ مُبين إِا نَحْن نَحِي المَووتَ وََكتُبُ مَا قدَّمُ وَآثََهُم وَكُل شيءَيئ أَحْصَيناهُ فِي إم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مخلصون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إننا إليكم مخلصون إِْ أَبْسَلناَا إلَيْهِ مُسْنَيْمِ فَكَذذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثالِثٍ فَقالوا فَقالوا إ إلَيْكُم مُقْسَلُون إِتْ أَبْسَلْناَا إلَيْهِ مُسْنَعْمِ فَكَذذَّبُهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثالِتٍ فَقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إِلَّا كَانَ لَهُ مَوْعِدٌ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْنَا لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَماَا لَْننا إِلَّا الْ البَلغُ الْمُبين قَوا إِا تَقَقْناَا بِكُمْ لَئِلام تَتَهُ لَنَقْجمََّكُمْ وَلَ يَمَسَّنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنا عذاب أليم اتقيننا بكم لا ان لم تنتهوا لنقج منكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب الين قالوا ان تقيننا بكم لا ان لم تنتهوا لنقج منكم وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَمْ أُنذِكْتُمْ أُنذِكْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قوم قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أإن ذكرتم, أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ان ذُكِّرْتُمْ بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون إاتَّ بعُومَ ال ل يَسْألُكُمْ أَجرون وَهُمْ محُهتَدون وَماَا لَ لا أَعْبُدُ الذي فَطَرَن وَإِلَيْه تْرجعون وَماَا لِيَ لا أَعْبُدُ الذي فَطَرنِي وَإِلَْه تْرجعون, وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وَمَا لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ مِنْ دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني, لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اتخذ من دونه الهه ان يرد الرحمان بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ان اذل في ضلال مبين اني اذل في ضلال مبين اني اذل في ضلال مبين ان امنت بربكم فاسمعون اامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون إِنْ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ دُخُولُ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قِيلَ دُخُولُ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين